ا ل ص ل ا ه والسلام على سيدنا محمد النبي ا ل أ م ي وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن تكلمنا في الدرس الماضي على آ د ا ب داخل الخلاء فقلنا يقدم داخل الخلاء يساره والخارج يمينه ت ك ر م ة لليمين على ما هو المعروف من ا ل آ د ا ب ا ل ع ا م ة في ا ل ش ر ي ع ة خ ل ا ف دخول المسجد والخروج منه ن ه فيقدم ي ي داخل المسجد م ويقدم الخارج منه يساره وقلنا إ ن ه لا ي ح م د ذكر الله تعالى ويعتمد جالسا يساره ولا يستقبل ا ل ق ب ل ة ولا يستدبرها وتكلمنا على تفصيل ا ل أ د ب في استقبال ا ل ق ب ل ة واستدبارها من حيث ا ل ف ر م ة والكراهه و ا ل إ ب ا ح ة فيما إ ذ ا كان في الصحراء وكان أ م ا م ه ساتر أ و لا يوجد أ م ا م ه ساتر أ و كان في المكان المعد لقضاء ا ل ح ا ج ة وتختلف ا ل أ ح ك ا م باختلاف هذا التفصيل ف إ ذ ا كان في الصحراء وبدون ح ا ئ د يحرم استقبال ا ل ق ب ل ة و ا ل ت د ب ا ر و إ ذ ا كان في الصحراء مع ا ل ح ا ئ د فمكروه و ا ل أ و ل ى خلافه لان لا يستقبل ولا ي ت د ب ر و أ م ا إ ذ ا كان في ا ل أ م ا ك ن ا ل م ع د ة لقضاء ا ل ح ا ج ة في البيوت ف إ ن ه يجوز له الاستقبال وكنا من ادب قاضي ا ل ح ا ج ة أ ن يبعد عن الناس بحيث لا يسمع له صوت ولا يشم له ريح و أ ن يستثر بحيث لا يرى ولا ترى عورته ويكره البول في الماء ا ل ر ا ك د لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه ولانه يفسد الماء على مستعمليه لان اللفه تعافه وفي الحجر لانه ماوى الدواب والهوام وفي, مهد الريش حتى لا يرجع الرشاش إليه. وفي متحدث ه د الريش ح الناس وطريقهم وظلهم وتحت ا ل ش ج ر ة ا ل م ث م ر ة لنعي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما ذكرناه في الدرس الماضي ولا, يتكلم ولا يستنجي ت ك ل ولا م ي بماء في مجلسه حتى لا يرجع الرشاش إ ل ي ه ويستبرا من البول والاستبراء يختلف باختلاف أ ح و ا ل ا ل أ ش خ ا ص ف إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن يعلم أ ن ه لا ينقطع البول عنه إ ل ا بواسطه الاستبراء ع ن د ذلك يكون الاستبراء واجبا واما ذ ا انقطع البول عن ا ل إ ن س ا ن و ق ص ف الانقطاع أن ل ا يعود م ر ة ث ا ن ي ة عند ذلك ينجب له الاستبراء ولا يجب والاستبراء يكون إ م ا بالتنحنح و إ م ا ب ا ل ن ش ي و إ م ا ب ذ ل ك الذكر بحيث ي ت أ ك د أ ن ه قد فرغ من البول وفي ا ل م ر أ ة ب أ ن تضع أ ط ا ب ع ه ا على عانتها وتضغط عليها ب حلو ي ث تتأكد من حلو المكان من البول ف إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن يعلم أ ن ه بعد أ ن يتبول وينقطع البول إ ذ ا مشى خ ط و ة أ و خطوتين ينزل منه م ر ة ث ا ن ي ة يجب عليه هذا ان ي م ش ي وكثير من الناس لا ينقى من البول إ ل ا ب و ا س ط ة المشي هذا يجب عليه المشي واما اذا كان يعلم ب أ ن ه ي ب ر أ من البول و ي ت ف ه ر منه بمجرد انقطاعه فعند ذلك ينتهي له الاستبراء ولا يجب وكلكم تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما مر على قبرين ووضع عليهما جريدة يعذباني النخل وقال إنه ما يعذباني وما إنه يعذباني فالنبي ي كدير أ م أحدهما فكان ا يستبرئ م ا ل و ل وأما الاخر فكان يمشي بالنميمة الآخر فكان فالنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بين لنا أ ن هذا العذاب ب أ م ر صغير جدا أ ل ا وهو أ ن ه كان لا يستبرا من بوله ل أ ن عدم الاستبراء من البول وسيله ن ج س ا ل ث ي ا ب وتنجس الثياب يؤدي إ ل ى فساد ا ل ص ل ا ة ل أ ن من شروط ص ح ة ا ل ص ل ا ة أ ن تكون الثياب ط ا ه ر ة ف إ ذ ا لم ي ب ت ب ر ه ا ل إ ن س ا ن من بوله ف إ ن ثيابه تكون ن ج ت ا وبناء على ذلك يلزم م ن ا عدم ص ح ة ا ل ص ل ا ة وعدم ص ح ة ا ل ص ل ا ة يترتب عليه عقاب كبير ولقول النبي صلى الله عليه وسلم تنزه من البول ف إ ن ع ا م ة عذاب القبر يلزم يندب ل ل إ ن س ا ن أ ن يزيد عن هذا بحيث يصل ا ل أ م ر به ل د ر ج ة الوسواس ف إ ن ا ل أ ص ط ه القول ي إ ذ ا انقطع أ ن ه لا يعود في كثير من الناس يوسوس في هذه ا ل م س أ ل ة وما يزال يتنحنح وما يزال يمشي وما يزال يطيل المكسى على حاجته أو على قضاء الحاجة حتى يصير ا ل أ م ر به ل د ر ج ة الجنون وهناك بعض الناس من ينقص في قضاء ا ل ح ا ج ة ما يزيد عن س ا ع ة س ا ع ة ز م ن ي ة ك ا م ل ة لا أ ق ص د ب ا ل س ا ع ة الزمن الطويل و إ ن م ا أ ق ص د به ا ل س ا ع ة ا ل ز م ن ي ة ا ل م ع ر و ف ة أ ع ر ف احد أ ش خ ا ص يقعد على قضاء حاجته اكثر من س ا ع ة وهو من قبيل الوسواس الوسواس إ م م ا الغزالي رضي الله تعالى رضي ي عنه ق ل ل ا و ينتج عن أ ح د أ م ر ي ن اما أ ن ه جهل بالدين و إ م ا أ ن ه خلل ي ا ل ع ق ل وهذا ب د ا ي ة الجنون ل أ ن الانسان اذا كان جاهلا ف إ ن ه يتوهم أ ن ه يجب عليه أ ن يبكس ويزيد في هذا ا ل م ك س ب ج ه ي ه بدين الله تعالى نحن عندنا انقطع أنه لا يعود. فما لم يسأل الإنسان بأمن منه فإن الأصل أن قد انقطع ويعرف الإنسان هذا من يعود يشعر ويعرف عادته يعرف البوليد قد قد الأصل لا فما شيئا الأصل البولاء لم أو في مرتين أو هذا أنه مرة مرات خرج ثلاث قد انقطع ينقطع ع بوله او لم ي ر فاذا ع د ت ه في انقطاع البول عرف عادته من انه ينقطع من م ر ة او من مرتين او من ثلاث مرات في التنحنح مثلا او في التلف او من خ ط و ة او خطوتين فانه لا يندب له ان يزيد على ذلك بل يكره له ا ل ز ي ا د ة لانه قد يؤدي الى الوسواس والوسواس اما جهل في الدين و إ م ا أ ن ه خبل في العقل كما يقول ا ل إ م ا م الغزالي رضي الله تعالى عنه ويقول عند ي ر ا د ت ه دخول الخلاء اللهم إ ن ي أ ع و ذ بك من الخبث والخبائث الخبث جمع خبيث وهو ذكر الشياطين والخبائث جمع خ ب ي ث ة وهي الاناث وذلك اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم رضي ا ل ل تعالى ه ع ن ه م ا ف إ نسي ن نفي أ ن يقول ح ي ن م اللهم ي د خ ا ل إ ن ي أ ع و ذ بك من الخبث والخبائث تعوذ بقلبه كما كان وكذلك يحمد يحمد العاطف الإنسان إذا يحمد الله تعالى بقلبه إذا كان على قضاء الحاجة وكذلك إذا ونفي يتعوذ حاجته بقلبه على جلت عطف أن حينما لقضاء قضاء الحاجة دخل لا ل ب ه و يستحب ز ي الرحيم د الرحمن وقل ب م اللهم من ما بسم الرحمن الرحيم بسم الله اللهم إني بك من الخبث والخبائث الله الرحمن الرحيم؟ أي لا يقول إني أي ي أعوذ بك س له ذلك ل أ ن المحل ليس محل ذكر وبناء على ذلك اصد ل أ في أ ن ا ل إ ن س ا ن لا يذكر ف إ ذ ا ندب لنا أ ن نذكر ف إ ن ن ا نذكر بقدر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الامر على خلاف القواعد ا ل م ت ب ع ة في الشرع ف إ ن ه لا يجوز التوسع فيه بل يقتصر الانسان فيه على الوارد فهذا المكان يكره فيه ذكر الله تعالى في القصل وانما أ ج ز ن ا للانسان ان يذكر هذا الذكر لما ورد فيه عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فالنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال بسم الله ف إ ن ن ا نقول بسم الله ولا نزيد عليها ل أ ن ا ل ج ك ر في هذا المكان على خلاف الاصل فيقتصر به على الوارد مثل من من مثلة الثانية الدعاء القنوط في صلاة الفجر دعاء القنوط في صلاة الفجر عقب الاعتدال من الركعة الثانية على خلاف القصل لأن الاعتدال من الركوع ركن قصير للصلاة دعاء عندنا وإصارته عقب ركن في في قصير ف ق ص في هذا ا ل ر ق ن القصير أ ن يقصره ا ل إ ن س ا ن و أ ن يقتصر فيه على الوالد فيدعو بما ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام يدعو في يندب يزيد فالزيادة دعاء القنود على على فإنه لا ينجب له أن يزيد على ذلك على ذلك مقتلة للصلاة أن وقال أ ص ح ا ب ن ا رضوان الله عليهم زيادة ع على لا ى ذلك ل يندب ل ل إ ن س ا ن أ ن يمسح وجهه عقب هذا الدعاء مع أ ن مسح الوجه عقب الدعاء مندوب قالوا هنا لا يندب لماذا قال لأمن الدعاء لأمن خلف الاعتدال من ا ل ر ك ع ة على خلاف الاصل هذا ركن قصير ما ي ج د تطويله فاذا طولناه على خلاف الاصل فاننا نقتصر فيه على الوالد فقط ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يمسح وجهه عقب الدعاء في القنوت في الصلوات صلاة الفجر. ولذلك في ص ا الفجر ة ل و اقتصرنا على الوالد حتى لا نزيد في ركن قصير على خلاف الاصل وكذلك هنا هذا عليه الله المكان ليس مخصصا、للذكري. فإذا ما أردنا ليس للذكر علينا على الوالد أن نذكر يجب نختصر خروجه خروجه والسلام قال بسم الله. نقول بسم الله ولا نقول ويقول الصلاة قال الرحمن الرحيم ويقول عند خروجه أي عند خروجه من مكان قضاء الحاجة قضاء غفرانك الحمد لله الذي أ ذ ه ب عني ا ل أ ذ ى وعافاني اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فيما رواه النسائي ويكرر غ ف ر ا ن ة ثلاث مرات واما الاستنجاء الاستنجاء إ م ا أ ن يكون بالماء واما إ م أن يكون و بالحجر إ أ ن يكون بالماء والحجر ف إ ذ ا وجد ا ل إ ن س ا ن الماء والحجر فجمعهما أ ف ض ل أ ن يستعمل الحجر وبعد ذلك يستعمل الماء ل أ ن الحجر يزيل أ ث ر ا ل ن ج ا س ة والماء يزيل عين ا ل ن ج ا س ة و ف ا ئ د ة استعمال الحجر أ ل ا ت ت ض م ق يد الانسان ب ا ل ن ج ا س ة اي ن ه إ ذ ا استعمل الحجر أ ز ا ل أ ث ا ر النجاسه ع ن ذلك يستعمل الماء ليزيل عينها ولا يبق م ن ه ا شيئا فيكون قد نزه يده عن أ ن تتضمخ بعين النجاسه ا الحجر ي س ت ع م ل الحجر اولا وبعد ذلك يستعمل الماء ف إ ذ ا وجد الماء و الحجر يجوز له أ ن يقتصر على الماء إ ذ ا لم يجد إ ل ا ماء أ و حجرا س ت ع م ل الماء أ و استعمل الحجر ولو وجدهما معا يجوز له أ ن يقتصر على أ ح د ه م ا أن يستعمل الماء جائد و أ ن يستعمل الحجر مع وجود الماء وحده أ ي ض ا ش ا ئ ل وجمعهما أ ف ض ل إ ذ اذا إ وجد الماء والشجار إ ذ ا أ ر ا د أ ن يجمعهما فجمعهما أ ف ض ل و إ ذ ا أ ر ا د أ ن يقتصر على أ ح د ه م ا فالاقتصار على أ ح د ه م ا ش ا ئ ل ولكن الاقتصار على الماء أ ف ض ل من الاقتصار على الحجر فإذا الدرجة الأولى أن يجمع الحجر والماء درجة الثانية أن الثانية يجمع يستعمل الماء ا ل د ر ج ة ا ل ث ا ل ث ة أ ن يستعمل الحجر وحده ويجوز استعمال الحجر مع وجود الماء والاستنجاء هذا واجب الاستنجاء من ا ل م ا ء أ و الحجر واجب من اجل ذ ا ل ه ا ل ن ج ا ة التي لا تصح ا ل ص ل ا ة معها كما نعرف ذلك في شرائط ف ش ح ة ا ل ص ل ا ة والاستنجاء يكون من كل خارج من القبول أ و الدبر خ ر ي ط ة أ ن يكون ملوثا ف إ ذ ا كان الخارج غير ملوث على افتراض أ ن ه خرج من ا ل إ ن س ا ن شيء ليس ملوثا كما لو خرجت منه صخره ص غ ي ر ة أ و خرج منه حجر جاف فرضا ن س ت ر د هذا ولم يلوث ا ل م كان ما يجب عند ذلك الاستنجاء انما وجب الاستنجاء من اجل ا ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة لتصح الصلاه ف أ م ا إ ذ ا خرج الخارج ولم يلوث على ا ق ت ر ا ض و ق و ع ه عند ذلك ما يجب على الانسان أ ن يستنجي فالاستنجاء من كل خارج ملوث ولو كان نادرا كدود و م ذ ي ا ل م ذ ي هو ما يخرج من القبول بعد ثوران الشهيه او الوزي الا بعد التعب و إ م ا بعد حمل شيء ثقيل وكلاهما نجد وكلاهما يجب ل ل ت ن ج ا ء منه وكلاهما إ ذ ا أ ص ا ب ت ث و ب ا يجب على الانسان أ ن ي غ ت ل ه وسواء في ذلك الرجل و ا ل م ر أ ة بلغني أ ن بعض النساء يعتقدن أ ن هذا شيء معفو عنه ولكن هذا الاعتقاد خ ط أ فعلي بن أ ب ي طالب رضي الله تعالى عنه كما تعرفون في الحديث كان رجلا نزيا أ ي كان كثيرا م ذ ي ا وكان يستحي أ ن ي س أ ل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته منه فبعث أ ح د أ ص ح ا ب ه ف س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ف أ م ر ه ان ل ب يغتل صلى الله عليه وسلم ي أن ذكره و أ ن يتوضا أ م ر ه بغت الذكر ل أ ن ه نجد يستوي في ذلك الرجل ويستوي في ذلك ا ل م ر أ ة ولو كان خروج النبي كثيرا ويكون هذا من قبيل الابتلاء طبعا ما في إ ن س ا ن في الدنيا عنده ثلاث نجد و إ ن م ا يخرج بسبب من ا ل أ س ب ا ب ق دام يخرج بسبب إ ذ ن ينقطع وما دام ينقطع يجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن يغفله و أ ن يتوضا عقبه ف إ ذ ا ما أ ص ا ب ثوبا يعتبر ن ج ف ا وهل الاستنجاء واجب, على... واجب. واجب على الفور يعني بمجرد قضاء ا ل ح ا ج ة يجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن يستنجي وراءها ام يجب الاستنجاء عند ا ل ح ا ج ة إ ل ي ه قال ما يجب الاستنجاء على الفور لو ان انسانا تووط الان او تبول ولكنه ما يريد ان يصلي ولم يستنج ي ما يكون ق ل ي ت ك ب حراما ف ي ع ت ب ر عاطيا لانه لا يريد ا ل ص ل ا ة وانما و ج ب الاستنجاء عند ا ل ح ا ج ة اليه من اجل الصواب او من اجل ا ل ص ل ا ة او من اجل ما يتوقف تتوقف صحته على الوضوء فاذا أ م إ لم ل من يريد شيئا ذ كان فيهجوز له ل أن ي س ت ج ي ولكنه ن ع د م الانسان يريد ا لابد له م أن ي ت ن ج ي ل ب د له م أن يستنجي, لابد له من أن يستنجي فإذا في إ الإنسان ذ ا كان ف الشارع او كان في الطريق مثلا أ و كان في العمل واجرت الظروف إ ل ى قضاء ا ل ح ا ج ة ولم يجد ماء, أو وجد ماء ولكنه وجد و ماء اهمل في استعماله لا يكون عاطيا في ترك الاستنجاء في هذه ا ل ح ا ل ة ولكنه يجب عليه ان يتنبه الى انه من ا ل م ع ت م د ان ينجس ثوبه وبناء على ذلك اذا اراد ا ل ص ل ا ة يجب عليه ان يغتي ثوبه وان يستنجي واذا كانت النجاسه كثيره ونجت س الثوب فتنتقل النجاسه من الثوب إ ل ى مكان اخر في جسد الانسان ن يجب علينا لهذا أن نتنبه ا لكثير من الناس يتبول وبعد ذلك ل ي س ت ج ي فيسيب يقول البول قطرات من البول ثوبه يقول أنا ثوبه حينما أصلي إ ذ ا قام إ ل ى ا ل ط ل ا ه يستنجي و ي غ ج ر س و ب ه لكنه يجب عليه أ ن يتنبه إ ل ى أ ن قطرات البول إ ذ ا أ ص ا ب ت الثوب وبعد ذلك أ ص ا ب الثوب مكانا اخر من البدن ف إ ن هذا المكان يتنجت ولذلك يجب عليه إ ذ ا أ ر ا د أ ن يستنجي ان, أن يغسل كل مكان أ ص ا ب ه هذا الثوب الذي ابتل بالبول أو بالغائط فهذه أ م و ر يجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن ي ت ل ب ه له ولذلك من الافضل ل ل إ ن س ا ن إ ذ ا تغوص أ و تبول إ ذ ان قضى حاجته أ يستنجي وراء ذلك ولكن هذا ليس واجبا ف إ ذ ا ما أ ر ا د أ ن يعمل شيئا تتوقف صحته على الوضوء من طواف أ و ص ل ا ة عند ذلك يجب عليه أ ن يستنجي و أ ن يغسل الثوب إ ذ ا كان قد د ق ل ت إ ل ي ه ا ل ن ج ا س ة من المكان والاستنجاء بالماء ا ط ل ما يحتاج لدليل ا ل آ ن ل أ ن ن ا قد تكلمنا في ب د ا ي ة كتاب ا ل ط ه ا ر ة على حكم استعمال الماء ق ل ن ا يشترط لرفع الحدث و إ ز ا ل ة ا ل ن ج س ماء مطلق وتكلمنا في ذلك الوقت على أ د ل ه هذا ا ل ا ش ت ر ا بل ذكرنا بعض الأذلة ذكرنا التي استدل بها أصحابنا وليست فالباء ي ه د ا ا ل ل ة ف و ص ل في ا ل ط ه ا ر ة لا يحتاج ا ل آ ن إ ل ى دليل ل أ ن الدليل قد ت ب ق ن ا ه وبيناه و أ م ا شواذ استعمال الحجر اتباعا للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فقد استعمله صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري في و أ م ر بفعله فيما رواه الشافعي وغيره بقوله وليستنجي بثلاثة أحجار وهذا موافق لما رواه مسلم وغيره من نهي صلى الله عليه وسلم عن ل وسلم ي ه ع الاستنجاء ب أ ق ل من ث ل ا ث ة أ ح ج ا ر ففعل النبي صلى الله عليه وسلم له دليل عن على وجوازه امر به النبي صلى الله عليه وسلم أ ي أ م ر من أ ر ا د أ ن يستنجي أن يستنجي ب ث ل ا ث ة أ ح ج ا ر او ان لا يقل عدد الحجاره التي يستعملها عن ثلاثه احجار وهذا دليل على ان ا ل ا س ت ن ج ا ع بالحجر جائز وقالوا د غ ي ن ي ثالثا نصوص وردت في ا ل ح ج ا ر ة ولكن هل الاستنجاء بغير الماء مقصور على ا ل ح ج ا ر ة أ م أ ن ه يجوز لنا أ ن نقيس عليه غير ا ل ح ج ا ر ة الذي ذهب إ ل ي ه جمهور الفقهاء من أ ن ه يقاس على غير الحجر ما كان في معنى الحجر من كل جامد طاهر ق ا د ع غير محترم على ما سنبين تفصيله لام وهذا ب مبني بالماء بينا ن الاستنجايا ي أصولية في هذه مبني على خلاف في على الخلاف المسألة قاعدة خلاف قاعدة القياس الرخط استعمال الحجر、رخطة. الأصف أصولية هذه يجوز رخطة يكون、بالماء. كما بينا ذلك في بداية كتاب、الطهارة. ولولا أ ن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الحجر و أ ج ا د استعماله ل ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم لما أ ج د ن ا ه فاذا استعمال الحجر على خلاف الاصل, الأصل, الأصل. رخصةenza صلى لذى الله عليه وسلم نبي هذه ر خ ص ة من الشارع ولذلك ما نستعمل الحجر ة في ا ز ا ل ة الدم لو خرج من الجسد ل أ ن ه على خلاف الاصل ما نستعمل الحجر ة فيما لو اصيبت يد الانسان برفاش من بول او اصيبت بشيء من ن ج ا س ة من غارق او غيره ما نستعمل الحجر ة فيها ل أ ن ه على خلاف الاصل ا ذ ا الاصل في ا ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة ان يكون بالماء فلا يعدل عن هذا الاصل الى غيره الا بدليل فلم يرد في غير القبول والدبر ر خ ص ة ا ل ر خ ص ة وردت في القبول والدبر فجوز ا ت ع م ا ل الحجر في القبول والدبر ولم نجوز ا ت ع م ا ل الحجر فيما وراء جارب ا ل ر وردت في الحجر فهل يمقصورة على الحجر خ ص ة في فهل نقيس أننا ما على أم ك ا الحجر الحجر اختلف الأصوليون القيادة ن معنى في في على فذهب ي بالقياس في الرخص واختلفوا الحدود والكفارات والتقديرات فذهب جماهير علماء ا ل أ ص و ل إ ل ى أ ن القياس جائز في الحدود والكفارات والرخص والمقدرات قالوا ل أ ن القياس عندنا قائم على إ د ر ا ك ا ل ع ل ة ف إ ذ ا ما أ د ر ك ت ا ل ع ل ة عند ذلك يجوز لنا ان نقيس ف إ ذ ا عرفنا ا ل أ ص ل وعرفنا حكمه و ع ر ف ن ا ع ل ة حكم هذا الاصل ووجدنا نفس ا ل ع ل ة في الفرع ج ا د لنا ان نقيس الفرع على الاصل واذا لم نعرف ا ل ع ل ة فاننا لا نقيس فمدار القياس على وجود ا ل ع ل ة وجدت العله فاذا س ان عدمت العلة إن عدم القياس فنحن لا نتحكم فاذا وجدنا من الحدود ما ع ر فاجاز ت علته ج ز لنا النقيس عليه واذا غيره و د من ل علته ك ف عرفت ا ا ما ر ت ج قياسه غيره عليه واذا و علي. جماهير د ن ل ل ر عرفت خ ف ما ع لنا ي علماء الاصول ف ل ق ي ا س ه الكفارات ومثلوا له بكفاره القتل عمدا قاس ي ا الكفارة في القتل الخطأ الكفارة في النصوص الصرعية القاتل اذا قتل خطأ ولكنه اذا على عمدا قتل ولكنه قتل لم في في وردت ت خطأ جمهور النصوص الكفارة بوجوب عليه ع ذلك قاس ج م الفقهاء وجوب ا ل ك ف ا ر ة على القاتل عمدا قاسوها على القاتل خ ط أ بجامع القتل بغير حق في الاثنين في القتل خطأ قتل بغير حق وفي القتل عندن قتل بغير حق خطأ وما ف د ا ل ت ا ل ك ف ا ر ة قد ترتبت على القاتل خطا فمن باب اولى الا ت ت ر ت ب على القاتل ع ن د ا بجامع القتل بغير حق في اثنين ومثلوا للقياس في الحدود بقطر النباح على قطر السارق السارق هو من يسرق ي مال الغير خ ف ي ة سريطة ي أن ك ولباس ن ا القبور يسرق المال خفيه بعد أ ن ينزل الناس من جسم الميت ي خ ر ج إ ل ى القبر ويحفروا خفيه ولو راه الناس لهرب وبعد ذلك يسرق الكفن والكفن م خ ر ج في ح ف ز مثله و ا ل ح ف ز يختلف باختلاف ما يحفظ فيه ف ا ل ت ا ب ة تحفظ في الحظيره ة الحظيرة ت ت ع ب حرزا للجافة ولكن قطعه ة ا ل ذ ب م الذهب ما تحفظ في ا ح ي ر ة فلو أ خ إنسان قطعة ذ من ما الحضيرة ي تحرز م ة في ه ا قطعة ا ل ذ ه ب تحرز خ ز ا ن ة مثلا ف إ ذ ا سرق ا ل إ ن س ا ن ق ط ع ة الذهب من ا ل خ ز ا ن ة يقطع بها ل أ ن ه سرقها من حرز مثلها الكفن ما هو حرزه؟ القبر للكفن هو فقالوا حرزه وردت الوصف بقطع يد السارق إ ذ اذا سرق المال خفية إ سرق المال خ ف ي ة وكان المال محرزا فسرقته للمال خ ف ي ة كانت ا ل ع ل ه ا ل ق ط ر وكذلك نباش القبور يسرق المال خ ف ي ة والمال محرز بحرز م ث ل ه فقاسوا نباش القبور على السارق ليلا وحكموا بقطع يده و ق ا س ا ل ل ا ئ ق الذي يتعمل أو ياتي ت ع م ل ل ل و او ا ي أ بكل اللواط ع ل ي الزاني ذ ب ا ل ه قالوا هذا اولج فرجا في فرج المقصود مقصود ج فرجا فرجا في فرج فكما ان هذا يحد لذلك الثاني يحد فاذا كان ذكرا يجزد مئه جده واذا كان متزوجا فانه يرجم بالحجارة فقاسوا فعل اللواطي على فعل الزنا بجامع العلاج في ف ر ج ي ن مقصود هذا مثال للقياس في الحدود قالوا ما قد القياس قالوا النقيب ما دامك العلة لا مانع من وأما الرخاض ما دامك العلة لنا、النقيم. فقالوا العلة التي من أجلها جادت تعمال الحجر هي إزالة النجافة علفت ذلك معروفة من من المحل عند يجد في عن هي يزيل ويتمكن ا ل إ ن س ا ن من إ ز ا ل ة النجاسه ب و ا ص ل ة ا ل أ و ر ا ق ا ل خ ش ن ة هذه التي نستعملها ا ل خ ش ن ة ا ل ل ي ن ة لا شك أ ن ه ا تزيل النجاسه اكثر مما يزيله الحجر وبناء على ذلك قال الفقراء نقيس كل ما كان في معنى الحجر على الحجر ما هو الذي عرفتم ا ل آ ن من ي ن أ ت ى الخلاف, الخلاف في هذه م س أ ل ة الخلاف في الحدود ق ي في ا ا س ل والكفارات والرخاص ط والتقديرات الموضوع طويل في أ والتقديرات ل ف ق ويمكن أن ر احتراضات ج ع عليه يعني、احتراضات. يمكن ي أن و ل لنا إنسان مثلا م ا ا م ت ل ق ا ا س ل خ ج ز الصيام للإنسان المساكر هل يجوز ي أن ف ر يفتر قلنا نعم يجوز له أن له يجوز قال لماذا يجوز ان يفطر قلنا لان السفر مشتمل على ا ل م ش ق ة وبناء على ذلك جاز للانسان ان يفطر من اجل هذه ا ل م ش ق ة وهو ر خ ص ة يجوز للحمال أ ن يفطر بسبب هذه ا ل م ش ق ة قياسا في الرخص ل أ ج ز ن ا ل ح م ا ل ي ان ي ف ت ر ولكن ا ل م ش ق ة التي تتكلمون عنها في السفر ليست هي ا ل ع ل ة و إ ن م ا هي ا ل ح ك م ة ا ل ع ل ة هي السفر كونه مسافر هو السبب الذي أ ج ا ز للصائم ان ي ف ت ر ولكن السفر ليس ع ل ة و إ ن م ا هو ح ك م ة حكمه شكم من حكم الافطار في نهار رمضان بالنسبة للمسافر أن السفر يجتمل أن على、مشقة. من ش ق ة اجل ذلك عجزنا له ا ل م ف ت ر وما أ المشقة بذاتها فما علل بها الفقهاء ل أ ن ه من شرط ا ل ع ل ة بعد ط و ي ل ما استطيع ان استوعبه بساعات ع ل ولكن أستوعبه بتقائض اتكلم عنه بما يفيد بعض الفائده ة قال الفقاء ولا باختلاف البقاع ا ل ع ل ة ما يلزم من وجوده الوجود و يلزم من عدمه العدم و يكون شيئا مطردا في كل زمان و في كل مكان القتل ا ل ع م د العدوان لمكافئ غير أ ص ل ي ق ط ل فاعله في كل زمان و في كل مكان و في كل أ ر ض ب ا ل ن س ب ة لكل شخص ما يختلف الحكم نهائيا حكم مطرد من قتل عامدا عدوانا لمكافئ غير أصنين أي فإنه مقتل ك السفر ن هذا ا ق قال ا ا ت ل غلة ل هذه في ا ل بلاد ا ل ع ر ب ي ة سفر في الصيف ب الغربية ل ل ا ا د سفر في سفر في الشتاء سفر ما دام ا ل إ ن س ا ن قد تجاوز ا ل م س ا ف ة ا ل م ح د د ة له س ر ع ا ف إ ن ه يعتبر مسافر هذا شيء منضبط ولذلك يجوز ان يعلل لي وأما هذه ا ل م ش ق ة ليست ع ل ة و إ ن م ا هي ح ك م ة تختلف باختلاف الاشخاص ما كان م ش ق ة لزيد لا يكون م ش ق ة لعمر الواحد منا إ ذ ا وقف في أ ش ع ة الشمس للصيف دقائق ربما يموت ما يمرض يموت وهناك بعض الناس الذين ي ع ت ا د و ا على العمل في أ ش ع ة الشمس يقف الساعات ا ل ط و ي ل ة ولا ي ت أ ث ر وربما لا يتعرف ربما قد اعتاد على هذا ف ا ل م ش ق ة قد اختلفت بعض الناس يقف في الشمس س ت ر ة وجيده يقف دقيقتين ويمرق وبعض الناس يقف ثلاث دقائق يمرق بعض الناس يحتمل خمس دقائق بعض الناس يحتمل ا ل س ا ع ة والساعتين ولا يتاثر فاذا ل م ش ط في بعض الناس كانت في دقيقتين ولبعض الناس كانت في ثلاث دقائق ولبعض الناس كانت في خمس دقائق ولبعض الناس الناس كانت دقائق كانت خمس في ساعه ة فإذا غير منضبطه وبعض الناس ما ي ت أ ث ر لو وقف من الصباح إ ل ى ا ل م ت ا خ بعض الناس الذي اعتاد و ا على الحر إ ذ ا ج ل ت في مكان بالنسبه لنا يعتبر حارا ويشعر ب ا ل ب د يشعر ب أ ن الجو صار باردا ما يطيق ما يتحمله هو في م ش ق ة ا ل آ ن بينما غيره ليس في م ش ق ة غيره يحتاج مكيف و ا ج ل ت د ف ئ ة فالرجل الذين ي أ ت ي ن ا من بلاد ا ل أ س ك ن و ي أ ت ي إ ل ى بلاد فيها الحراره تصل لثلاثين درجه يحترق ويكاد يموت وفي بعض البلاد ا ل أ خ ر ى تكون درجه حراره حوالي خمسين درجه ولا ي ت أ ث ر فلو عللنا بالمشقه لاضطربت احكامنا نعم نعرف من الذي يجوز ه الفطر ومن الذي لا يجوز ه الفطر نحن ما عندنا ن ي ز ا ن نضعه في فم الانسان او نضعه تحت ابطه نقول له الان وصلت الى د ر ج ة ا ل م ش ق ة ا ل م ش ق ة امر غير منضبط ولذلك قال العلماء ما نستطيع ان نقيس الحمال في ا ل م د ي ن ة على ا ل م ت ا ف ر وان كان الحمال يجد من ا ل م ش ق ة في بعض الحالات اكثر من مشقه المسافر ل أ ن ن ح ن م ا ع ل ن ا بالمشقة و إ ن ما علمنا بالسفر والسفر غالبا يكون و ا م ش ت م ر ا على ا ل م ش ق ة فقلنا ان ا ل م ش ق ة ش ك م ة ولذلك نستعمل الرخصه لا ل أ ن القياس لا يجوز في الرخص ولكن ز في ا ر خ و ل لم نستعمله هنا ل أ ن ا ل ع ل ة لم تتحقق العلة لم تتحقق و ن ظ ر ه ذ ا ا ل خ ص في الوضوء هل يجوز ل ل إ ن س ا ن ان يضع على يده ما يشبه ا ل خ ط ة و ي م ت ح عليه قياسا على ر خ ص ة الرجل قلنا لا ما يجوز, ما يجوز هذا ل أ ن ن ا لا نعرف ا ل ع ل ة التي من أ ج ل ه ا و ج ي ز المسح على الخطه الوضوء شرع ل ل ن ظ ا ف ة ولكن اذا فقد ا ل إ ن س ا ن الماء ح ك م ة الوضوء ا ل ن ظ ا ف ة ليست ع ل ة الوضوء ا ل ن ظ ا ف ة العله م ر تعبدي ما نعرف عزلته ا ل ح ك م ة من الوضوء ا ل ن ظ ا ف ة و لو ذ إذا ل الإنسان الماء فإنه يتيمم. يتيمم بالتراب التراب ك فإنه عدم يتيمم يتيمم يردق ج الوجه يوصخ الوجه ه أم يوسخ يوسخ لو كانت ع ل ة الوضوء هي ا ل ن ظ ا ف ة لما جاز لنا أ ن ي ت ي م م بالتراب ولكن ما هو وإنما حكم الوضوء、النظافة. ولذلك لما الماء لو علة الشكم النظافة لما الماء حكم كانت نعدم ما يتيمم ا ل أ ب و ر بالراي إ ذ ا كان مسح باطل الخبث او لا من ظاهري نحن أ م ر ن ا باننا إ ذ ا لبست ا خ ب ث ان نمسح على ظاهر الخبث ولا نمسح على باطل الخبث مع أ ن باطل الخبث هو الذي يلامس التراب ويقابله ويلامس الوسخ ويقابله مع أعلى الخف ولذلك لم ن ق ت عليه لا يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يمسح على عمامته إ ذ ا أ ر ا د الوضوء قياسا على الخط م س على ل ا أ ن ه أ م ر تعبدي ما عرف هذه العله ابدا لا يجوز ل ل إ ن س ا ن إ ذ ا وضع ا ل ج ب ي ر ة عندنا على يده أن يكتفي بل ب لا بد من شروط ذكرناها في الكلام على الجبيره في مرات س ا ب ق ة وسنتكلم عنها قريبا إ ن شاء الله حينما يصل الى مباحث ا ل ت ه م م لو ان الانسان وضع على يده القفاز لبث الاكف الجلديه هذه وكانت طويله بحيث تغطي ساعده ما ي ج و ه ان يمتع عليه قياسا على الخط لان العله هنا لم تعلم لا لان القياس لا يجوز في الرخص لو عرفنا العله لاجل مسح ولكننا لم نعرف العله حجر جامد إ ذ ا لابد أ ن يكون جامدا ف إ ذ ا كان مائع خل أ و ماء ورد أ و أ ي شيء آ خ ر ولو كان م ع ق د مثل الطحول ما يجوز استعماله و أ ن يكون طاهرا ف إ ذ ا لم يكن طاهرا كبعد الجمد مثلا ما يجوز استعماله النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام القى و أ م ر الصحابي أ ن ياتيه بحجر ثالث فإذا جامد طاهر الشرط الثالث ان يكون قالعا ف إ ذ ا لم يكن قالعا كان كان أ م ل س مثل زجاج أ و مثل حجر الاملس جدا رخام أ و مثل طفل القفص قفص السكر هذا ما يجوز أ ن ت ز ا ل به النجاسه ة ما يجوز ي أن ت ع لانه ل إذا يزيد ا ل ن ج ا ة ولا يقلعها هذا يوسخ المحل كله فيقلع يحرط أن يكون ق ا ع ا و ك ذ ل ك ا ل ت ر ا إذا ب كان, كان متماسكا ن ا ا س ر ل ل ص ح ر ا ما ء يجد ي أن ت ن لأنه ج به ل يعنق في ا م ن ويتنجث وعد ذ ل كان يحمل ل إ صار التراب ص ي ن ا و ج ف ة وكان لا يتفتت بالاستعمال ما كان رخوا يجوز استعماله ف إ ذ ا كان لخوا بحيث لو استعمله ا ل إ ن س ا ن لتفتت ما يجوز أ ن يستعمل إ ذ ا الشرط ا ل ث ا ر ث أ ن يكون قالعا جامد طاهر قارع غير محترم ف إ ذ ا كان محترما المحترم محترم اي ل م بالمحترم أ أ ن ه له ح ر م ة مثل عظم ما يجوز استعماله لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في النهي عن السنجاب نهى عن الاستنجاء بالعظم وقاتلنه زادوا اخوانكم الجان ن إخوان الجان ويعود لهم أ و ف ر مما كان لا ع ل م كيف يعود هكذا قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام نسمع ونسلم ما يجوز استعماله الطعام الذي ي أ ك ل ه الناس خبز أ و غيره ما استعماله يجد كتب العلم والعياذ بالله ما يجوز استعمالها واستعمالها من قبل العالم العامد مكفر ويؤدي الى ا ل ر د ة وان ا ل إ ن س ا ن استنجى ب ا ل ق ر آ ن م ث ل او أ بكتابه م كتب الحديث يرتدف كان عالما عامدا لاجل ه ا ن ه لاعظم ش ع ي ر ة من شعائر ا ل إ س ل ا م فلا يجوز أ ن تستعمل واستعمالها يؤدي الى ا ل ر د ة فكل مطعوم مما ياكله الناس اجمالا, إجمالاً يحرم استعماله ب ح ر م ت ه واما بالنسبه للثمار والفواكه فقد ذ ك ر فيها الامام م ل النووي رحمه ا في المجموع والتحتلوا ل ق ا ل الفواكه والثمار منها ما يؤكل رطبا لا يابسا يؤكل في ح ا ل ة كونه رطب لا يابس كاليقطين قال فلا يجوز ا ل ا س ت ن ج ا ق به رطبا ويجوز يابسا إ ذ ا كان مزيلا وجامد طاهر ق ا ل ع غير محترم قال ومنها اي ت م ا ر والفواكه ما يؤكل رطبا ويابسا يؤكل ر ط ب ويؤكل ي ا ب س وهو ا ق ت ا م احدها م أ ك و ل الظاهر والباطن كالتين والتفاح يؤكل ا ظاهره ويؤكل باطنه قال فلا يجوز الاستنجاء لا ب ر ص ب ه ولا بيابسه يؤكل رطبا ويؤكل يابسا التين والثاني ما يؤكل ظاهره دون, باطنه. ظاهره دون باطنه والمشمش وكل قال فلا يجوز بظاهره ويجوز بنواه المنفصل ل أ ن ه م ا ي ؤ ع ا د ة والثالث ما له ق ش ر وماكوله في جوفه فلا يجوز بلبه ل ب م ا يجوز قولا واحدا و أ م ا ق ش ر ه ف إ ن كان لا يؤكل رطبا ولا يابسا كالرمان جاز الاتنجاء ب هذا وإن كان فقط كان اللوز والباق ولكن وجاك اللوز. اللوز اللوز اللوز يكون、طريقا. ولكنه إن إ كان كان كان عندما يؤكل يؤكل يؤكل رقما الله رقما ما أخر طريا فقط فقط مثل يبث مختصر ا ظاهر قال الاتنجاء、به. هذا يؤكل فيجوز به م ما ذكره ا ل إ م ا م الماوردي رحمه الله تعالى بالنسبه ل ل ت م ا ر و ا ل ف و ا وعلى الجملة مطعومات بني آدم كلها يجب على ا ل إ ن س ا ن ان وأن يحترز من استعمالها في الاسكنجر ف إ ذ ا يلحق في الحجر كل ما كان في معنى الحجر من جامد طاهر ق ا د ع غير محترم هذا ب ا ل ن س ب ة ل ل آ ل ة واما ب ا ل ن س ب ة للمحل المحل له أ ي ض ا شروط بالنسبة يجب الذين استعملوا فيه العجر قالوا للمحل أولا أن لا يجب أن أن فيه شروطي نجد ف إ ذ ا جف النجم تبول ا ل إ ن س ا ن ا ل آ ن وبعد ا ل س ا ع ة أ ر ا د أ ن يستنجر الحجر نقول له فات مكانه لان حجر ا ل ا م ع ا يدفع ما ي ز ي ل ا ل ن ج ا ة ا ل ج ا م د ة والشرط الثاني أن ل الا ي ن ت ق م ينتقل من مكانه الى مكان اخر لماذا ل أ ن ن ا قلنا إ ن استعمال الحجر ر خ ص ة و ا ل ر خ ص ة تقدر بقدرها فلا يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يتجاوزها ولذلك لو نزل شيء من يجوز الغالث على شيء اليد ما تجاوزت م ا ا ل ح ر قطرة فيه لو أتضل من ل ب ل على اليد ما ي ج و م ا ا ل ح ج خرج ر فيه لا دم م ن اليد ما ي ج و ز ت م ا ر حجر ف ي ه لأن تقدر المكان ة والرخطة وبداWA بقدرها تجاوزت على ذلك لو تقدر نجاسة الذي خرجت منه ب ا ل ن س ب ة للقبول و ا ل ز ج ر ف إ ذ ا تجاوز البول ر أ س ا ل ح س ك ة ب ا ل ن س ب ة للذكر كان نزل على الذكر وسال عليه ما يجوز استعمال الحجر فيه في ه ذ ا ا ل ا ا ر في ل ن ج س و ب ا ل ج ذ ب ة ل ل م ر أ ة ملتقى شكليها إ ذ ا جاوزهما ما يجوز لها ان تستعمل الحجر او ما في معنى الحجر, فشرط استعمال الحجر. أولا ألا ألا لأنه ألا يطرأ أجنبي والرخصة النجس الشرط الثاني ألا ينتقل رخصة. والرخصة تقدر بقدرية. الشرط الثالث ألا يجد في بقدرية تقدر رخصة يطرأ آخر ألا اجنبي بينما كان يبول نزل عليه ق ط ر ة من الماء على البول ما ع ا يجوز استعمال الحجر ل أ ن ه لا ن ز ي د البول و إ ن م ا يزيد شيئا نجسا اجنبي نزل عليه ق ط ر ة الماء لما نزلت على البول لأنه يستعمالها قلنا لأن يستعمل الحجر الخارج الأجنبي أن نجتت نحن منه ينطلوه عاجز يجوز ما وأما الطارئ يزيله في فقط فلا ولذلك لو نزلت ق ط ر ة بول على ذكر الانسان إ ن س ما ي ت ع م ل ل يستعمل الحجر بالخارج ح ج ر فيه هو م ه فقط و أ ما ا ل أ ج ن ب يستعمل لا ما ي الحجر ولو نزلت فيه المكان الذي يجوز للإسلام أن يستعمل فيه الحجر ما يجوز له أن يستعمل الحجر ما وتلاIA هذا المكان بالنسبة الكلن البول باب الأولى إذا أراد الإنسان الحجر او ما ذلك له للبول يستعمل يجوز ويجب فغير مع من معنى في في أن أ ن يستعمل ث ل ا ث ة أ ح ج احجار ر في ثلاث م س ا ثلاثة ت أ ح في ثلاث مسحات بخبر مسلم عن سلمان رضي الله تعالى عنه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن نستنجي ب أ ق ل من ث ل ا ث ة أ ح ج ا ر في ثلاث مسحات ف إ ذ ا استعمل ا ل أ ح ج ا ر ا ل ث ل ا ث ة ونقى محله ف ب ه ونعمه و إ ذ ا لم ينقل محل احتجل ا ا أ ر ب ع ة قد يجب عليه أ ن يستعمل الرابع أ ق ل من ث ل ا ث ة ما يجب لكن أ ك ث ر من أ ر ب ع ة قد يستعمل بقدر حاجته ف إ ذ ا احتاج ل ع ش ر ة أ ح ج ا ر يستعمل ع ش ر ة ويندب ل ل إ ن س ا ن إ ذ ا استعمل ا ل أ ح ج ا ر فوق ا ل ث ل ا ث ة إ ذ ا استعمل أ ر ب ع ة أ ن يزيد عليها خامس و إ ذ ا استعمل س ت ة أ ن يزيد عليها ث ا ب ع و إ ذ ا استعمل ثماني ان يدد عليها نافع لما روى البخاري ومسلم عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا استجمر أ ح د ك م فليستجمر وطرة فل يستجمر بترا هل هذا أن واجب؟ ظاهر الحديث ل واجب ا منذوب أمر و أن م عند ع ل م ء أصول صد الوجوب الوجوب الذي إلى النذب له هنا ينجب فمن طرفه عن كن أن يتر قال الذي صرفه عن الوجوب الى الندب قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو داود من ا س ت ج م ر فليوتر من فعل فقد احسن ومن لا اي لم يوتر فلا حرج اذن الامر هنا للندب ليس من ذاته ذات امر ت ح ط ض الوجوب ولكن صرف عن الوجوب الى الندب بقرينه ر و ا ي ة ابي داود رضي الله تعالى عنه و أ م ا كيفيه استعمال الحجر فيستعمل كل الحجر ب ك ل محل أ ن ي ب د أ بالحجر الاول ويديره حول مسربته من اليمين الى اليسار هذا الحجر الاول ثم ي أ ت ي بالحجر الثاني ويديره من اليسار الى اليمين وفي الحجر الثالث يستعمله من الامام إ ل ى الخلف او من الخلف إ ل ى الامام هذه ك ي ف ي ة وهي ا ل م ف ض ل ة و ا ل ك ي ف ي ة ا ل ث ا ن ي ة انه يستعمل الحجر الاول للجهه ا ل ي م ن ى ويستعمل الحجر للجهة الثاني ج س ر ة ل للجهه ا ل ي س ر ة والحجر الثالث للجهتين نعم ولكن ا ل ك ي ف ي ة ا ل أ و ل ى م ر ج ح ة على ا ل ك ي ف ي ة ا ل ث ا ن ي ة لانه يستعمل الحجر كله للمحل كله وكما يصح الاستنجاء بثلاثة احجار يصح ب ح واحد ج ر لو ث ل ا ث ة اوجه يجوز يستعمل الوجه الاول مسحه اولى والوجه الثاني مسحه ث ا ن ي ة والوجه الثالث مسحه ث ا ل ث ة وكذلك ق ط ع ة قماش ك ب ي ر ة يستعمل جزءا منها في المسحه الاولى وجزءا ثانيا في المسحه ا ل ث ا ن ي ة وجزءا ثالث في المسحه ا ل ث ا ل ث ة ويسمى الاستنجاء باليسار لانه الاليق بها ويكره باليمين لما روى مسلم عن سلمان الفارسي قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أ م ن التنجي باليمين فيندب ل ل إ ن س ا ن أ ن يستعمل اليسار ل ل س ت ن ج ا ء واليمين للتسبيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه ونهانا عن ا ل س ت ن ج ا ء باليمين فيمسك ذكره أ و الحجر بيده اليسرى ويصب الماء بيده اليمنى ولا استنجاء ل د و د ة وبعر بلا لوث كما ذكرنا لكم في اول البحث ل انما الاستنجاء وجب من اجل التلوث فاذا خ ر ت ا د د و ة من التلوث ا ن ن س ولم المحل افتراض انه ما يجب الاستنجاء او على ولم تلوث فل الحجرة بعر خرجت خرج منه يجب جاب、فل. او بيشبه、الحجرة. ولم يلوث المحل ما يجب ل ل ت ن ج ا ء ولكنه يندب لكي يطمئن القلب ل أ ن الخارج غالبا لابد أ ن يؤدي إ ل ى التلوين و ا ل د و د ة إ ذ ا خرجت من ا ل إ ن س ا ن لو خرجت م س ت ق ي م ة العقل يتصور ا لا تلوثه ولكن في ا ل أ ع م ا ل أ غ ل ب لابد من أ ن تصيب جوانب ا ل م ش ر ب ة وبناء على ذلك يندب ل ل إ ن س ا ن أ ن يستنجي منها حتى يطمئن ويكون على طين من ا ل ط ه ر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم